Ah. Uh -huh. Arfou, eljelij, ja, beladin, gibini, mahfuz, kadrj, däxel, elkarbi, olain, ja, malik, hobi, och fångat, يا قايد ركبان عرش الصلاطين مرفوع لجلت يا بلادي جبيني محفوظ قدرت داخل القلب والعين يا مالك حبي وصفوات سنيني يا قايدا ركبان عرش الصلاطين يا قايدا ركبان عرش الصلاطين فيك تطور والحضارة اهتبيني محظوظ فيك المجد يزدادك الحين يا دار بعد الله ومرضات ديني يحب جراف الدم وسط الشرايين يا مالك يا حبي وصفوة سنيني يا قايد ركبان عرش الصلاةين وانا مثل غيري وهالشي يجيني متوارث من دم هالارض أمرين لو أملك الدنيا في قبضات يميني ما فارط بمبدأ ولا فارط بدين يا مالك يا حبي وصفوات سنيني يا جاي دارك بنا عرش السلطين مرفوع لجلد يا بلادي جبيني محفوظ قدرك داخل القلب والعين يا مالك يا حبي وصفوات سنيني يا قايد ركبان عرش الصلاطين يا ذكراياتي يا مرافي حنيني يا غايتي يا حاضر القلب والعين فضلك كبير منها يا زداد ديني ربي يقدرني ووفي لك الدين يا مالك يا حبي وصفوة سنيني يا قائد دارك عرش السلطان قولي فدات النظر هات عيني عينا بها قدرت يساوي شي عرقاني ضخ الدم والروح فيني ونفسان رقت بج فوق كل البلادين يا مالك حبي وصفوات سنيني يا قايد دارك عيني kan inte bina, sätt bina, ju bina. En chyra li, räpte och inti, bete boken. Känta inte röpa, föd och enfida ni. Ljcka allma gärna, bero يا قائد دارك باني عرش السلطان مرفوع لاجلك يا بلادي جبيني محفوظ قدرك داخل القلب والعين يا مالك يا حبي وصفوة سنيني يا قائد دارك بان عرش السلطان اسمي اماراتي وهذا جبني في الميادين حب صداره من غرس بيد فيني نرجع سما القمة فكل العناوين يا مالك يا حبي وصفوات سنيني يا جاي يا رب عرش السلطين